الذين ان انت عليهم غير المقضوم عليهم ولضلوا الذين ام بسم الله والصلاه فالزاجرات زجرا فالتانيه ذكرى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 نحورا لهم عذب ويصيب الا من خطف الخطفه فاتبعم شهاب تعقب فاستفتيهم هم اشد خلقا ام من خلقنا ان خلقناهم من طين لازب بل عجمت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا مثنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإننا وما هي سجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوه إلى صراط الجحيم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 غاوِي فانهم يومئذ في العذاب مشتركون انا كذلك نفعل بالمجرمين انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويطولون ان لا تتركوا انيتنا لشاعر مجنون بل جاء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 تقابلين يطاف عليهم بكاس من عسل بيضه لذة للشاربين لا فيها غون ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفين كانهن بيض مكنون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 بل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا بثنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء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 فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين الله أكبر الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حميده ربنا الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله أكبر. الله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 قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أما تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين ولاديناه أن يا إبراهيم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 ونبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مدين الله أكبر الله أكبر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 সেই বহারি অষ্টম খণ্ড শিষ্টাচার অধ্যায় হাদের সংখ্যা ছ হাজার এগারো আমরা অনেক গুনাহের কাজ করি দিনে আর রাতে সকাল আর সন্ধ্যায় জেনে আর না জেনে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 وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكِتَابِ الْمُسْتَبِينِ وَهَدَيْنَاهُ لِلصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِن رِّبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِلَيْنَا لَمُرْجِعُ كُلِّ نَفْسٍ وَأَنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ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 إِلَهُ مِنَ الْعِبَادِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُطًى مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِ ثُمَّ دَنَوْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أفلا تعقلون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله أكبر. الله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 أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ كِتَابٍ لَا يَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ بِهَذَا فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كنتم صادقين وَجَالوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجَّةِ َسَبَاد وَلَقدَدْ عَِمَةِ الجَّة إِهُم لا محُحضرَرون سُمبحَانَ الله يعمَّ يَصيفون إِللاا عِبادَ اللهَِّ المُخْنَصين فَإكُ وَماَا تَعْبُدونَ مَا أَ تُم عَلَيْهِ بِفاتِنين مَن وَصَالِ الجَحِيمِ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِن كَانُوا يَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذكرا من لَكُنَّا عِبَادَ الله الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده أكبر. الله আকবার الله আকবার আল্লাহু আকবার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 وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا Shabbat ربنا الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله oh. ইসলামী নৈতিকতা দেখুন আদর প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যার পাঁচটায় বা পুনঃ সম্প্রচার রাত বারোটায় বাংলাতে সে